كان من سمار معاهدة الحديبية برغم ما كان فيها من غبن أو غبن ظاهر على المسلمين أنه أمن الناس بعضهم لبعض فوضعت الحرب أوزارها وصار الناس يتكلم بعضهم إلى بعض فما قابل مسلم مشركا ذا عقل إلا وأقنعه بالإسلام. تصور ان الحديبيه كان خارج فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ألف وربعمية. ألف إيه؟ وربعمية. بعد سنتين نقض المشركون العهد وكان فتح مكة بعشرة آلاف مقاتل. قم منين؟ من الدعوة. من اثر الدعوة في وقت السلم. وقت الهذن وقت إيه سلم ما فيش حرب فانتشر الصحابة يقنعون الناس ويكلمون الناس اللي هم المشركين فما وجدوا رجلا عقل إلا ودخل في الإيه في الإسلام فتصور من 1400 وربعمية لعشر تلاف في مدة أد إيه سنتين دعوة إحنا بقى ندعوا أد 1400 ودخل في الالتزام ايه والتقصير فين بس هو ذا السؤال أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود ومن يناوئهم فكانت غزوة خيبر اللي انكسرهم من قريزة واللي هربهم من بني النضير ومن بني قين والرموز الناس دي كلها كله تحوش فين تحوش في خيبر فأصبحت خيبر جبهة عداء تجمع فلول قريزة وفلول خدت بالك بني وهكذا جمعت كل دولتها كل أهل العداء كلهم الجماع فين في خيبر عارفين خيبر ده عملت ايه هي اللي جيشت الأحزاب لحرب المسلمين في المدينة مفاوضات الصلح تعالى الحديبية جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين ويميلون إليه فهذا الحليس ابن علقمة كانت قريش أرسلته يروح يتفاوض مع الرسول ما وصلش لحد الرسول وجد الهدي وجد الناس بتلبي فقال لنفسه هؤلاء يصدون على المسجد الحرام؟ رجعت هن قال لهم يا جماعه خلي عندكم عقل قال له بس استنى حليس انت هنشوف حد غيرك نبعته فهذا الحليس ابن علقمه عندما راى المسلمين يلبون لبيك اللهم لبيك رجع الى اصحابه قال لقد رايت البدنه اللي هي الهدي قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصد عن البيت الرجل اللي جاي وفوضى الرسول الرسول كذبه في, في صفه صلى الله عليه وسلم مكن الصلح النبي صلى الله عليه وسلم من تجهيز غزوة مؤتة فكانت خطوه جديدة لنقل الدعوة إلى خارج الجزيرة العربيه من الفوائد أيضا ساعد الصلح النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس والروم والقبط أهل مصر يدعوهم إلى الإسلام من الفوائد كان الصلح سببا ومقدمه لفتح مكه ابو بصير في المدينه وقيادته لحرب العصابات رد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير وكان هذا الرد سلوكا عمليا في حياته عليه الصلاه والسلام بالوفاء بالعهود والمواثيق ولم يكن عنده مجرد نظريه مكتوبه على الورق الا ان ابا بصير قتل احد الرجلين اللذين تعملت إيه يا شيخ الا ان ابا بصير قتل احد الرجلين اللذين تسلماه وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام ويل امه مسعر حرب لو كان له احد يعني هو ده اللي هيفجر الحرب بيننا وبين قريش واحنا ما صدقنا عملنا الصلح والفتنه ابو بصير سمع كلمه ويل امه مسهر حرب عارف انه هيسلموا تاني فلما سمع ذلك عرف انه سيرده عليهم بمقتضى العقد فخرج حتى اتى سيف البحر عارفين ساحل البحر الأحمر راح رابط هناك هو وكل واحد هربان من مكه وعملوا عصابه هناك تهدد مين قريش هتقول يا ريتنا ما عملنا الشرط ده فخرج حتى أتى سيف البحر ولحق به أبو جندل واجتمع عنده عصابة قوية فما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا طريقها وقتلوا من فيها وأخذوا الأموال فارسل المشركون الى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله والرحم ان يرسل الى ابي بصير ومن معه ومن اتاه منهم فهو امن اللي يجيلك يا محمد منهم ما ترجعوا لها شتاء احنا مش عايزين حد يرجع ومن اتاه منهم فهو امن وتخلت قريش عن شرطها فزلت قريش من حيث طلبت العزة فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا عليه وكانوا قريبا من ستين إلى سبعين رجلا فزادت بهم قوة المسلمين في المدينة وقويت به شوكتهم غير أن أبا بصير وفاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد المهاجرات الاتفاق أنه من أتى من المشركين رده محمد من أتى دي تشمل الرجال والنساء لفظ, عام. لفظ ايه؟ عام نزل القرآن بعد كده يقول بأن ال من جاء من النساء لا يرد لان الرجال هيعرفوا يتصرفوا هيروحوا عند ساحل البحر ويعمل عصابه لكن النساء تروح تعمل ايه لا حول لهن ولا قوه فربنا سبحانه وتعالى استثنى النساء بنص شرعي فاي عقد ده بقى الفايده اي عقد يخالف نص شرعي يعتبر العقد ده ايه آه. لاغي في النقطه دي وسار فيما فيما عدا مش كده فيما عدا الرجال اما النساء نزل نص شرعي العمل بالنص الشرعي مقدم على اي اتفاق انت عملت تعاقد بالرب وقلت ده انا تعاقدت وتعاهدت ان أعمل اعمل المخالفه الشرعيه دي تقول له المخالفه دي بتخالف الشريعه نقول له تقول له لا لا اعتبار لها حتى ولو كنت اتفقت عليه واحد كتب عاد انه يعمل خمارة واحد كتب عاد انه يعمل مش عارف ايه وتعاقد وتعاهد ما تعاقد عليه خلف الشرع يبقى شكله العقد ده باطل امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن رد المهاجرات صمم مجموعة من النساء المستضعفات في مكة على الهجرة ما أصبح السفر ما فيش مانع من, من السفر وما عادش في حرب صمم مجموعة من النساء المستضعفات في مكة على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وفي مقدمتهن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معايت انتوا فاكرين عقبة ابن أبي معايت لما وقع في الأسر قال له ايه في بدر قتل صبرا لانه كان مجرم حرب واو. ابنته ام كلثوم اسلمت وهاجرت فاراد كفار مكه ان يردوا النساء فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا إيه؟ بس النص هذا مقدم على أي اتفاق فلا ترجعوهن إلى الكفار دروس وفوائد مما حدث في الحديبية لم تكن العادة في غير هذا الموقف أن يقف رجل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم النبي كان بيكره أن يكون جالس وحد من الصحابة قائم يعني كفعل الفرس والروم إلا في مثل هذا الموطن في استثناءات قيام المغيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف سنة يقتدى بها. عند قدوم رسل العدو من اظهار العز والفخر وتعظيم الامام وطاعته تعظيم الامام ايه وطاعته شوف ايه اللي بيتعمل في مرس النهارده وهي مستثنى من قوله عليه الصلاه والسلام من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده الفعل ده في المكان ده في المقام ده مستثنى من هذا الحديث كاستثناء الفخر والخيلاء في الحرب كاستثناء الفخر والخيلاء في الحرب ققوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله صلى الله عليه وسلم عن مشية أبي دجانة يوم أحد انها لمشيه يكرهها الله الا في هذا الموت من الفوائد استحباب الفال وانه مغاير للطيره التشاؤم لما جاء سهيل بن عمرو للمفاوضه قال عليه الصلاه والسلام سهل امركم وقال عليه الصلاه والسلام لا طيره وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم رواه البخاري والفرق بين الفأل والطيرة ان الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة في السوء سوء ظن يعني فكرهت من الفوائد في الحديبية بيان كفر من اعتقد أن للكواكب تاثيرا في إيجاد المطر لحديث البخاري عن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه على اثر سماء يعني مطر كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال اتدرون ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال قال ربكم اصبح من عباد مؤمن بي وكافر وكافر بي ومؤمن بالكواكد فمن قال مطرنا بنوئ كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكد ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بي هل يجوز التبرك بآثار الصحابة والصالحين قال عروة يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه رواه البخاري أما الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقع من أحد منهم في شيء من ذلك الصحابة ما تبركوش باثار من هم أعلى منهم مثل أبي بكر وعمر فلم يترك عليه الصلاة والسلام بعد موته أفضل من أبي بكر رضي الله عنه ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر ولا عثمان ولا علي بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع أما أنهم يتبركون بملابسه أو بآنيته أو بوضوئه لم يكن إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية الهدنة ومقدار المدة استدل العلماء والأئمة بصلح الحدابية على جواز عقد هدنة بين المسلمين وأهل الحرب من أعدائهم الى مده معلومه واما اذا كانت المصالحه على مال يبذله المسلمون فهو غير جائز عند جمهور المسلمين لما فيه من الصغار لهم الا ان دعت اليه ضروره لا محيص عنها وهو أن يخاف المسلمون الهلاك أو الأسر فيجوز كما يجوز للأسير فداء نفسه بالمال كما يجوز للأسير فداء نفسه بالمال حالة ضرورة وقد ذهب الشافعي أحمد وغيرهما إلى أن الصلح لا ينبغي أن يكون الا الى مده معلومه مؤقته طب لو كانت مفتوحه لحد يوم القيامه تخالف ايه في ايه في الجهاد يبقى يبقى عطلوا ركن اسمه ايه الجهاد والجهاد ماض الى يا الى وذهب الشافعي وأحمد أنه لا يجوز أن تزيد المدة على عشر سنوات لأنها مدة الحديبية طيب الإمام محتاج مدة تانية وانتو بتقولوا بلاش مدى العمر محتاج مدة تانية يعقد مدة تانية خلصت التانية يعقد مدة تالتة لكن لابد أن تكون مدد عارفين إيجال المشاهرة؟ اللي بيأجر خمس سنين, سنين وثلاث سنين عند رأس كل مدة له الخيار يستمر ولا بالضبط ولا يا هكذا وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز الهدنه أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلح والتحقيق أن القول الأول قول الشافعي أحمد هو الراجح وإن وجدت مصلحة في الزيادة على العشر جددوا العقد جددوا العقد كما قال الشافعي وبعض المتأخرين معاصرين يعني قالوا يجوز عقد صلح مؤبد بناء على ان اصل العلاقه هي السلم وليس الجهاد نعم من فوائد ما حدث في الحديبيه وجوب طاعته عليه الصلاه والسلام والانقياد لامرهم وإن خالف ذلك القياس أو كرهته النفوس كان سهل بن حنيف يقول اتهموا الرأي على الدين إذا صادم النص رأيك تتهم إيه أنت؟ الرأي اتهموا الرأي على الدين لقد رايتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لكن الصواب كان رسول الله حد يتقدم بين يد رسول الله بقول أو برأش وانت عرفت ان المصلحة كانت في المعاهدة والرسول قال لأبو بكر وعمر إن الله عز وجل أنا سأطيعه ولن يخزلني وكانت سبب لفتح مكة وقبل مكة فتح خيبر على ما سيأتي بيانه لقد بقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برهة من الزمن متخوفا من الذي صنع يوم الحديبية فكان يقول فما زلت أصوم وأتصدق واعتق من الذي صنعته مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ من سمرات الحديبيه ان الرسول تفرغ لمن لخيبر ليهود خيبر غزوة خيبر وهي من أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة أهم الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكة غزوة خيبر لم يظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بن النضير الذي حز في نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم منهم سلام بن ابي الحقيق وحري بن أخطب وكنان بن ابي الحقيق فلما نزلوا ودان لهم أهلها لأنهم زعماء وكان تزعم هؤلاء اليهود ليهود خيبر كافيا في جرها الى الصراع والانتقام من المسلمين وكان اول تحرك قوي ما حدث في غزوه الاحزاب حيث كان لخيبر دور كبير في حشد قريش والاعراب ضد المسلمين وتسخير اموالهم في ذلك ثم سعيهم في اقناع بني قريظه بالغدر والتعاون مع الاحزاب وهكذا اصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم الناشئه تفرغ المسلمون بعد صلح الحديبيه لتصفيه خطر يهود خيبر وتضمنت سورة الفتح وعدا إلهيا بفتح خيبر وصل المسلمون إلى مشارف خيبر ثم قال عليه الصلاه والسلام لما اصبح الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين وهرب اليهود الى حصونهم وحاصرهم المسلمون واغذوا في فتح حصونهم واحدا تلو الاخر كان منهم حصن اسمه ناعم حوصر عشر ايام والصعب حوصر ثلاث ايام وابو النزار والقاموس والمنيع والوطيح والسلالم اربعتشر يوم كل هؤلاء حصون بأسمائها وسارها اهل فدك الى طلب الصلح فكانت خالصة كغنيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ قتل اليهود في معارك خيبر 93 رجلا وسبية النساء والزراري منهم ومنهن صفية بنت حيي ومنهن صفية بنت حيي فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها في غزوة خيبر من ضمن أحدثها أن أعرابيا قسم له قسم من الغنيمة يعني فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما على هذا تبعتك ولكن تبعتك على أن أرمها هنا بسهم فكان ما قال ومن احداث خيبر أن عبدا أسود كان يرعى الغنم ليهودي فسمع من اليهود تقول نقاتل هذا الذي يزعم انه نبي فوقع في نفس العبد الراعي للغنم ذكر وقع في نفسه ذكر النبي فاقبل بغنمه فاسلم واطلق الغنم فرجعت لصاحبها فلما التقى المسلمون واليهود قتل هذا الراعي شهيدا ولم يصلي لله رقع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه اثنين من الحور العين وفي خيبر ايضا ان رجلا كان لا يدعو للمشركين شازة ولا فازة الا اتبعها يضربها بسيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه من اهل النار كان اسمه ايه قزمان، فالصحابه ازاي راجل يعني بيقطع في المشركين وبيقتل فيهم النبي يقول ده من النار من اهل النار فتابعه رجل فوجده قد جرح ثم لما جرح عمد الى ذؤابه سيفه وقتل نفسه قامت ايه منتع. في أحداث خيبر قادم جعفر ابن أبي طالب ومن معه من مهاجري الحبش تصوروا فتهم اللي في الحبش دولت فتهم بدر فتهم خيبر فتهم أحد ف... ها؟ وف... لا مكة بعدين لسه ما كانتش وأحد والأحزاب وكم من الأحكام والتشريعات فتتهم بس هم معذورين بما لم يسمعوا من, من الأحكام قادم جعفر ومن معه من الحبش يوم فتح خيبر فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال عليه الصلاة والسلام ما أدري بأيهما أصر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وكان صلى الله عليه وسلم قد أرسل في طلبهم من النجاشي فحملهم في سفينتين ووافق قدومهم عليه يوم فتح خيبر لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عاما نزل خلالها قرآن كثير ودارت معارك شتى مع الكفار وتقلب المسلمون في أطوار متباينة حتى ظن البعض أن مهاجر الحبشة وقد فاتهم هذا كله أقل قدرا من غيرهم حتى اختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أسماء بنت عميس أيهم أولى واحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فصل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس يعني عمر بأحق بي منكم وله ولاصحابه هجره واحده ولكم انتم يا اهل السفينه هجرتان وقد اشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في مغانم خيبر بعد ان استاذن اصحابه الذين شاركوا في في غزوة الخيبر كانت غزوة خيبر من أكثر الغزوات غنيمة كان فيها من الطعام شحم وزيت وعسل وسمن فأباح الأكل منه ولم يخمسه الطعام ده لم يقع فيه في في تقسيم الخمس يعني اما ما كان من الثياب والأساس والابل والبقر والغنم خمسها يعني غنيمه وزعت وسبى كثيرا من نساء اليهود ووزع السبي على المسلمين وكان من ضمن الغنائم أراضي ونخيل وعدة صحف من التوراه طلب اليهود ردها فأمر بتسليمها إليهم ولم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع الرومان حينما فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب التي فيها وداسوها بأرجلهم ولم يفعل ما صنع النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الاندلس حين أحركوا كذلك صحف التوراه وقد ابقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فيها على ان يعملوا في زراعتها وينفقوا عليها من اموالهم ولهم نصف الثمار على ان للمسلمين حق اخراجهم منها متى ارادوا وكان اليهود قد بادروا بعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن اعلم بالارض منكم فوافق على ذلك بعد ان هم باخراجهم منها الأرض ديت بعد الفتح أصبحت ملك المين ملك للمسلمين، فاليهود هيعملوا فيها بالإيجارة على نظام المزارعة ونظام المزارعة بيقضي خدمة الشجر على نصف الايه؟ السمار السمار تكتر على الكل تنقص على الكل فهم يهتموا عشان لهم جزء فيها يهتموا في زراعتها يعني وهنا تظهر براعه سياسية جديدة في عقد الشروط فإن بقاء اليهود في الأرض يفلحونها يوفر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله وهو لو استلمها المسلمين من اللي يزرعها رجالة الرجال دول في الميدان كانوا بيحربهم هيسيبوا الميدان وروحهم يزرعهم لا خليكم تزرعهم وخلونا احنا للجيهات وهذا يوفر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله ومن جهه اخرى فان اليهود ادرى بفلاحتها من غيرهم فبقاؤهم فيها يعطي ثمره اكثر واجود وبخاصة وأنهم لن يأخذوا اجرا فلوس يعني ولكنهم سيأخذون نصف ما يخرج من الأرض قلة أو كسر لو اشتغلوا بالأقراه هياخذوا أجرتهم بقفلحت ما فلحت شي مش مشكلة يعني لكن لما شاركهم في السمرة هيبقى البوم عليه وقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون كمن ضمن الشروط متى شاء المسلمون أن يخرجوهم أخرجوه وبهذا الشرط ضمن إخضاعهم وكسر شوكتهم لأنهم يعلمون إذا فعلوا شيئا يضر بالمسلمين يطردونهم منها وقد حدث في عهد عمر بن الخطاب أنهم فدعوا يدي ابن عمر تقريبا كسر... كسروا له دراعه يعني اللي هو ابن عمر فأجلاهم عمر عن أرض خيبر. ده في خلافة مين عمر بن الخطاب؟ وبعد هذا الاتفاق على المزارعة جعل عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم يعني يخرصوا عليهم يقدر السمار الشجر دي تشيل كم كيلة تدوني هتشيل هيقولون دي تشيل مثلا خمستاشر كيلة ادوني سبعة ونص واسيب لكم سبعة ونص فهو كان خبير في الايه في التأذير خبير يقول الرقم هو الرقم فيخرسه عليهم ثم يضمنهم الشطر فارادوا ان يرشوه ادوا له رشوه زي ابن فاكرين ابن اللتبية هذا لكم وهذا اهدي لي بس ابن رواحه ما قالش اللي قاله ابن اللتبية اه ما وقعش في الفخ ده فأرادوا أن يرشوه أبا قال لهم إيه ابن رواحة قال لهم والله لقد جئتكم من عند أحب الناس الي رسول الله سصيل وقال أنتم أبغض إلي من أجدادكم القردة والخنازير؟ ولكن حبي له وبغضي لكم ها؟ لا يحملني على, على ألا أعدل بينكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض لقد اصبحت خيبر ملكا للمسلمين وصارت موردا مهما لهم قال ابن عمر فيما رواه البخاري ما شبعنا حتى فتحت خيبر وقد تحسن الوضع الاقتصادي بعد خيبر ورد المهاجرون المنائح التي اعطاهم اياها الانصار من النخل استغنوا عنه. وكان زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بصفيه بنت حيي فيه حكمه عظيمه انما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم أراد اعزازها وتكريمها وصيانتها وأن يعرف لها شرفها ونسبها في قومها فلم يجعلها لرجل من المسلمين وهذا إلى ما فيه من العزاء لها كما أن فيه ربط مصهرة بينه وبين اليهود عسى أن يكون هذا ما يخفف من عدائهم للإسلام والانضواء تحت لوائه عليه الصلاة والسلام وكانت صفية عاقلة حكيمة صادقة النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على الزواج من نساء بنات زعماء قبائل زي جوارية بنت الحارس الحارس سيد قومه فلما يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنت سيد القوم القوم يعملوا ايه ده انا بنا قريب النبي ايه فهذا بيقربهم منه عليه الصلاة والسلام يعني ايه الزواج فيه مصلحة الدين والدعم بنت أبو سفيان كان أبو سفيان ألد أعداء الرسول بنت أبو سفيان زوجة رسول الله صح صح. لما تزوجها رسول الله أبو سفيان عليه هذا الرجل لا يجدع أنفه صلى الله عليه وسلم. كان بعد خيبر محاوله لليهود بسم رسول الله محاوله اسيمه لليهود بشاة مسمومه اهدتها اليه زينب بنت الحارس اليهوديه امراه سلام بن مشكم وكانت سالت اي عضو من الشاء احب اليه فقيل لها الزراع فاكثرت فيها من السم فلما تناول الزراع لاك منها مضغة فلم يسغها وأكل منها معه بشر بن البراء وما بشر لكن الرسول معصوم من القتل ربنا عصمه صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في قتل المرأة هل, هو هل قتلت ولا لا والصحيح أنه لما مات بشر قتلها خصاصا لا يهودي أقام عليها حد أقام عليها حد وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاوده ألم السم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الأمة هذا وقد أحدث فتح خيبر وفدك وواد القرى وتيماء دويا هائلا في الجزيره العربيه بين مختلف القبائل وقد اصيبت قريش بالغيظ والكآبة اذ لم تكن تتوقع ذلك وهي تعلم مدى حصانه قلاع يهود خيبر وكثره مقاتليهم ووفرة سلاحهم ومؤونتهم وهناك قبائل عربية بعد فتح خيبر جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن أدركت عدم جدوى استمرارها في العداء مما فتح الباب واسعا لنشر الإسلام وحدث مراسله للملوك والامراء ورؤساء القبائل وكان لاسلوب ارسال الرسائل الى الملوك والامراء اثر بارز في دخول بعضهم للاسلام واظهار الود من البعض الاخر الرسول صلى الله عليه وسلم بعث دحية الكلب الى هرقل احنا قبل كده قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيختار الرجل المناسب في المكان المناسب قبل كده قلنا المناسب للقتال الجريء الشجاع وارسل الى المدينه مصعب سمات العالم الحافظ اه وفي صفات لمن يرسله الى الملوك ايه الصفات دي هيقولها يعني انتوا عارفين دحية ابن خليفه الكلبي اللي كان جبريل بينزل قبل الرسول على صورته لان عائشه رضي الله عنها بعد غزوه خيبر بعد غزوة الاحزاب ما انتهت الرسول دخل اغتسل فجاءه جبريل هل وضعتم السلاح ما وضعت الملائكه السلاح اخرج الى بني قريش عائشه بتقول انا بنظر لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على عرف فرس وبيكلم ضحيه بن خليفه الكلب فقلت يا رسول الله ان رايتك بجانب وضع يدك على عرف الفرس وانت بتكلم دحي بن خليفه قال له هل رايتيه قالت نعم قال هو جبريل وهو يقرئك السلاح هو جبريل وهو يقرئك السلام لعائشه ليه في سورة دحيه بن خليفه كان راجل شكله شكله جميل يعني اه دحيه بن خليفه الكلبي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم وتسلم هرقل الرساله ولما قابل هرقل ابا سفيان في الشام ماذا قال له قال ان كان ما تقول حقا فانه سوف يملك موضع قدمي هاتين وقد علمت انه خارج ولم اكن اظنه منكم فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه الحديث رواه مسلم طب ايه اللي منع هرقل انه يسلم الخساوسه كان يعملوا عليه انقلاب وصاحوا حيصه بيقول لك حاسو الحمر وزمجرم فخاف هيتقتل قال لهم انا كنت بختبركم في دينكم شوفوا هتثبتوا عليه ولا لا وبعث أيضا بكتاب إلى كسرة كسرة دبا كان غشيم ما بتفهمش لذلك عبد الله بن حزافة ما رحش الكسرة سلمه الكتاب وهم عارفين الرسول عارف أن كسرة متهور يعني فالنبي أمر عبد الله بن حزافة أن يدفع الكتاب إلى عظيم البحرين وعظيم البحرين كان تابع لكسرة عظيم البحرين خذ الكتاب واداه لقسره اراه فرح جاي ممزقه فالنبا الايه مزق الله ملكه وقد كان لم يعد من ملكه شيء قسره واصبحت من ملك فارس كان لم تكن آه كأن لم تكن فارس وبقي له رقل ملك إن لم يكن في الشام فهو فين في أوروبا عظم كتاب النبي وعطره ورد رد جميل واتكلم كلام جميل بخلاف الغشيم الثاني اللي خد الكتاب مزقه طب كان هيعمليه في الرسول بقى لو كان شاهده كان يقتله فدفعه عظيم البحرين إلى كسرة فلما قرأه مزقه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الدمري الى النجاشي ملك الحبشه وملك الحبشه اسلم كما بعث الى المقوقس جريج بن مينا اللي هو ملك الاسكندريه وعظيم القبط في مصر كتابا مع حاطب بن ابي بلتع فاهدى له أرسل لرسول الله عدة هدايا وكان من بينها ماريا القبطي. مواصفات الرجل الدبلوماسي اللي رسول اللي يبعثه للملوك إيه؟ قال اللواء الركن محمود شيد خطاب في كتاب سفراء النبي صلى الله عليه وسلم من مواصفات الرسول او أو السفير الاسلام والدعوة إلى الله، لأن الله تعالى يقول قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني فكان سفراؤه عليه الصلاة والسلام هم صفوت الدعاء. تاني حاجة من من المواصفات الفصاحة والوضوح في الكلام، كان سفراؤه من العرب الفصحاء. الذين لم تتكدر ألسنتهم باختلاط الأعاجم كان لسانهم عربي فصيح يعني من المواصفات حسن الأخلاق وأهمها في السفير الصدق والتواضع ثالث صفة العلم فعندما تنظر إلى جعفر ابن أبي طالب وهو يحاول النجاشي تتيقن من نصاعة الخطاب ودقة اختيار الألفاظ والعبارات ازاي جعفر اجمل الاسلام وشريعته ومبادئه في جمل بسيطة بحيث الرجل اقتنع في النهاية اللي هو النجاشي من مواصفات السفير الصبر والحقيقة أن الصبر هو عدة الداعية وزاده المستمر من مواصفات أيضا الشجاعة كان سفراؤه صلى الله عليه وسلم لا يخافون لومة لائم لما حاول عمرو بن العاص قبل قبل ما يسلم يوقع ما بين النجاشي وجعفر يقول اما بيقوله في المسيح كلام انت لو سمعته انا مش عارف انت هتعمل ايه فيه وأحد المسلمين يتداولوا مع جعفر طيب لو كلمك في المسيح هتقول له ايه الفرض هو انت قلت كلام بخلاف ما يعتقده هو ده ممكن يخلص علينا قال والله هقول الحق اللي انا اعتقده خلاص واللي يجري يجري حصل شجاع في قولته الحق ومع ذلك ظهر ان اعتقاد النجاشي هو ما جاء موافقا للقران وسوله مريم صح من صفات السفير ايضا الحكمه قيل العمر بن العاص في الاسلام طبعا ما من هو العاقل أو ما العاقل قال الإصابة بالظن ومعرفة ما يكون بما قد كان ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر إنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين من المواصفات أيضا سعة الحيلة التي ترتكز اولا وقبل كل شيء على الذكاء والذكاء من اهم سمات السفير والدهاء وتوقع الاحداث وان يكون متانيا وكتوما تاسع صفة المظهر والشكل تميز سفراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمظهر الحسن مع نقاء المخبر والصفات الشكليه الجميله مع جانب سماتهم العقليه والنفسيه سالفه الذكر يعني يجمع ما بين الصوره والمخبر الجميل من نتائج ارسال الكتب أظهر النبي صلى الله عليه وسلم قوة وشجاعة فائقتين بإرسال الكتب إلى الزعماء دول فلو كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم لخشي عاقبة ذلك الأمر فكانت نتائج هذه السياسة أنها أسلوب جديد في التعامل الدولي لم تكن تعرفه البشرية من قبل ثانيا أصبحت الدولة الإسلامية لها مكانتها وفرضت وجودها على الخارطة الدولية لذلك الزمان يعني بيقول لك اصبحوا رقم في المعادله يعني بل هذا هو في المستقبل القوه الضاربه في الارض التي تخضع لها ممالك الفرس والروم ثالثاً كشفت للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكتب يعني كشفت للرسول صلى الله عليه وسلم نوايا الملوك والأمراء وسياستهم نحوه مين اللي تعمل بلطف مين اللي أسلم النجاشي مين اللي تعمل بلطف وبعت هداية هرقله وبتاع, وبتاع مصر مين اللي مزق الكتاب يبقى الرسول عارف مين اللي أسلم مين اللي يتعامل بلطف وبعت هدايا ومين اللي مزق الكتاب يبقى وكلهم إيه آه ليسوا على وتيره واحدة هيتعامل مع كل واحد بشكل يناسب يناسب رد فعله من الفوائد أو نتائج هذه السياسة هي تعبير عملي على عالميه الدعوه الاسلاميه وتحقيق قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا كان من بنود معاهده الحديبيه أنهم لماذا يجب في هذا العام عمليه في العام هناك عمليه هناك عمليه هناك عمليه هناك القضاء فهم عمليه فتحوا خيبر خيبر خدت هناك فلما انقضى العام هذا عمليه العام اللي بعد منه هناك عمليه هناك عمليه هناك خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة قاصدا العمرة كما اتفق مع قريش في صلح الحديبية وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوى النساء والصبيان ومعهم الهدي والقلائد اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه السلاح الكامل ولم يقتصر على السيوف تحسبا لكل طارئ وان المشركين في الغالب لا يحافظون على العهد وفي مقدمة القافلة مئتا فارس بقيادة محمد ابن مسلمة ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم السلاح خارج الحرم قريبا منه تحسبا لكل طارئ وأبقى عند السلاح لحراسته مئتا فارس يحرسونه ولم يدخل الحرم الا بالسيوف في أغمادها في إيه؟ في أغمادها كما في شروط الهدنه وكان المشركون قد اطلقوا شائعه ضد المسلمين مفادها انهم وهنتهم حمى يسرب فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يرملوا من الرمل أو الهروله في الثلاث اشواط الاولين أن يرملوا في الاشواط الثلاثه في نشاط وقوه يعني لكي يرى المشركون قوتهم وطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم برداءه فاخرج عضده اليمنى وشرع في الطواف هو واصحابه يتابعونه ويقتدون به وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة أن يظهر لقريش قوة المسلمين وعزيمتهم وقد اثر هذا الأسلوب في نفوس المشركين فقد كان صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بمكائدهم واغاظتهم فقد حدث في غزوة الحديبيه أن ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي جمل لأبي جهل الذي غنمه في غزوة بدر ليراه المشركون فيزداد غيظا حين يذكرون مصارع قتلاهم وزل اسراهم فهذه من نوع الحرب النفسية في عمره القضاء التحقت ابنه حمزه بركب المسلمين فاختصم فيها علي وزيد وجعفر علي يقول انا اخذتها وهي ابنه عمي وجعفر يقول ابنة عمي وخالتها تحتي وزيد يقول ابنة اخي فقد بها صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخاله بمنزله الام اثر عمره القضاء على الجزيره العربيه واسلام خالد وعمر وعثمان بن طلحه لم يكد يترك الرسول صلى الله عليه وسلم مكة حتى وقف خالد ابن الوليد يقول في جمع من قريش لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا بشاعر وان كلامه من كلام رب العالمين فحق لكل ذي لب أن يتبعه اسلم وقال الجملتين دول لمين؟ لأهل مكة ده هو في السنة اللي فاتت بتاع الحديبية كان كان راح يحاربهم رجعها كده؟ وسمع أبو سفيان بما قال خالد فاندفع أبو سفيان إلى خالد في غضبه فحجز عنه عكرمة وكان حاضرا فقال اكرمه ابن أبي جهل مهلا يا أبا سفيان أتقتلون خالدا على رأي رأاه وهذه قريش كلها تبايعت عليه والله لقد خفت أن لا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم وبهذه النتيجة الطيبة يمكننا القول بأن عمرة القضاء هذه قد فتحت أبواب قلوب أهل مكة قبل أن يفتح المسلمون أبواب نكة نفسها فتحت القلوب قبل أن تفتح مكة فين؟ في عمره القضاء دي لقد كان إسلام خالد ابن الوليد وعمر ابن العاص نصرا كبيرا للإسلام والمسلمين وخسارة كبيرة للمشركين انظر إلى اهتمام الرسول بالبشر صلى الله عليه وسلم عن طريق التأثير عليهم وكسبهم إلى صفه لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للوليد ابن الوليد اخو خالد والوليد أسلم قبل خالد باعوام الرسول يقول للوليد إيه؟ ما مثل خالد يجهل الاسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له الوليد يأخذ يسمع الكلام ده ويبلغ المين لخالد ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له ولقدمناه على غيره قدمناه على غيره خيركم في الإسلام خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا, إذا فقكوا يعني لو جالنا هياخد مكانته مش هنهمله يعني الكلام ده كان يوصل لمين لخالد فكانت لهذه الكلمات البليغة أعظم الأثر في تحول قلب خالد وتوجهه نحو الإسلام ولقد أدرك مواهب خالد في القيادة الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك مواهب خالد ابن الوليد في القيادة فوعد بتمكينه من ذلك وتقديمه على غيره ومدح سداد رأيه ورجاح عقله ونضوج فكره وكان قدوم خالد وعمر في شهر صفر سنة ثمانية هجرية نكتفي بهذا القول وأقول قولي هذا وأستغفر الله يعني. العنوان اللي جاي عشان تفتكروا يعني سريه مؤته سنة ثمانية هجرية